بسم الله قوله تعالى انا نحن نريث الارض ومن عليها والاينا يرجعون فما هو الضمير هنا في قوله انا نحن نريث الارض نعم توكيد ل ان بالضمير في ان لانه بمعنى ناريث الارض ما معنى ناريث الارض نموت سكان الارض ونهلكهم جميعا ويبقى الرب وحده فيرثهم فيرث الارض بإماتة اهلها واهلاكهم ومن على الارض من العقلاء وغير العقلاء يميتهم الله سبحانه وتعالى ولا يبقى فيها أحد ويبقى الرب وحده فإرثهم سبحانه وليس معنا يبقى في الأرض لا الملك لله يومئذن كلهم يموتون فيقول الله أنا الملك فأين ملك الأرض يميتهم جميعا بملوكهم وساداتهم وجهاءهم كبارهم كلهم يميتون تبقى الارض خاليه منهم انا نحن نرث الارض ومن عليها والينا يرجعون اي يردون الينا يوم القيامه فنجازي كلا بعمله فما عظم الله الناس في غفله عن هذا والله عن الرجوع مآب ووقوف والحساب في غفله عظيمه وهم في غفله وهم لا يؤمنون هذا شان الكفار وهم لا يؤمنون واما الغفله حتى عند اهل الايمان عند بعض المسلمين الغفله حاصله وكل بحسبه قوله واذكر في كتاب ابراهيم ام نعم احسنت قلت لنخبر ابراهيم ونبى ابراهيم لهم لان الذكر في الكتاب هو الله سبحانه وانما المقصود امر لرسوله ان يتلو عليهم نبي ابراهيم لكونهم ينتمون اليه ويعتبرون بتوحيد الخالق الذي حققه ابراهيم عليه الصلاه والسلام فهم امام الموحدين وأنبياء الله أجمعون حققوا هذا التوحيد بكماله ولم يحصل عندهم شيء من الإخلال فيه سادة الناس بكل شيء قوله إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبدوا هذا الاستفا من أين أنواع لم تعبدوا نعم أحسنته إنكاري توبيخي لأي شيء لأي سبب تعبد ما لا يسمع ما تقوله من الثناء عليه والدعاء له كيف تعبده ولا يبصر ما تفعله من عبادة له ومن الأفعال التي تفعلها ما يبصرها كيف تعبده هذا عجيب وكيف تعبده وهو لا يسمع قولا لك سواء أثنيت عليه أو دعوته فلا يسمع شيئا من أقوالك هذا ليس أهلا للعبادة هذا معطل وكيف يعبد من دون الله سبحانه وتعالى صنم لا حراك له لا سمع ولا بصر ولا كلام اول يرون انه لا يرجع اليهم قولا في ذلك الاله الذي نسفه موسى نسفا الاله يتكلم والاله يسمع والاله يبصر وهذا لا يرجع اليهم قولا ولا يسمع ولا يوصل ولا يدفع ولا ينفع ولا يغني عنك شيئا ثم بين له انه احق بالاتباع من هؤلاء انني انت تهرون بعدهم يا ابتي فانه قد جاءني من العلم ما جاءني عن الله الا ما عندهم علم ولا انت عندك علم شوف هل هي ينبغي ان يتبع اهل العلم واهل الخير واهل الحقائق يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابتنا لا تعبد الشيطان ثم بين العله في النهي ان الشيطان كان بغمان عصيا فهو عصى الله ولم يسجد لادم وقد امره الله بالسجود وعصى الله سبحانه وتعالى وكفر بالله جل وعلا كيف يطاع هذا العاصي لله وتعبد الاصنام وتستجيب لدعوته في عباده الاصنام وفي غير ذلك مما فيه محاربه لله ولدينه ان الشيطان كان ان الرحمن عصيا فلا يعبد من دون الله وهو عاصي لله حتى لو كان طائعا لا يجوز عباده احد من غير الله جل وعلا وانما المقصود كيف تطيع فيما انت عليه من عباده غير الناس جل وعلا هذا معنى لا تعبد الشيطان اي انك تطيع في عباده الاصنام لانه هو الذي امر بها ثم بين له الباعث على هذا النصح وهو الخوف عليه من عذاب الله سبحانه وتعالى والشفقه عليه والرحمه به قال رحمه الله قوله تعالى يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم نا ان لم تنتهي لارجو منك واهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا تقدم معنا نصح ابراهيم لابيه وتوجيه ابراهيم لابيه وتحذير ابراهيم لابيه من عباده الاصنام ومن عباده ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا عن العبد ومن عباده الشيطان الذي يدفع الناس الى عباده الاصنام فبين له بعد ذلك ان الباعثني على نصحك بما تقدم هو الخوف عليك والشفقه عليك ان يمسك عذاب الله سبحانه وتعالى فان هذا السبيل العذاب سبيل الهلاك وسبيل العطب سلوك ما تقدم من عباده غير الله ومن طاعه الشيطان في ذلك فقال يا ابي اني اخافه ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي اي ان طعت الشيطان كنت معه قرينًا في النار ولعنه فتكون بهذا السبب مواليا له او تكون بسبب ولائتك له في العذاب معه بسبب ولائه تكون معه في العذاب وليس هناك ولايه حقيقيه او لاي حقيقيه لقوله سبحانه يوم القيامه الاخلاء يوم اذا بعضهم لبعض عدو فما فيه ولايه حقيقيه وانما يكون المعنى بسبب ولائتك له فتكون معه في العذاب بسبب موالاته لهذا الشيطان وسلوك سبيل الشيطان وما يدفع الشيطان به ويدفع الإنسان إليه تكون بهذا يا أبتي موال له فمعه في العذاب ومشارك له في العذاب وسيجمعكم الله في النار سبحانه وتعالى فعلى هذا ليس هناك ولاية حقيقية لأن الله يقول الأخلاء يوم إذن بعضهم لبعض عدو وهذه خلّة شيطانية لا يرضاه الله فقابل هذا العاصي هذه النصائح من هذا الإبن المشفر المحب المريد للخير له قابل هذه النصائح النافعة والمواعد العظيمة التي تدل على الرحمة وتدل على الشفقة قابلها بالغلة والفضاضة والقسوة المفرطة والرد والتهديد قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ترغب عن الآلهة هذه التي نحن عليها هذا كأنه يقول لسفه منك هذه آلهة قد عبدناها وعبدها الآباء والأجداد فتأتي أنت يا إبراهيم وتحدر منها وترغب عنها ولا تريد أن تعبدها كما يعبد أبوك وعبد قبل ذلك أيضا من تقدم من أقاربك وأهلك هذه الآلهة وأنت ترغب فأنكر على إبراهيم هذه الدعوة دعوة التوحيد وهذا هو حال المبطلين المشركين ينكرون ما خلاف ما هم عليه من الباطل ينكرون ويدفعونه ان لم ياتي الدفع بالشبهه فياتيك ما يغالب الصميم بالحديد والنار والسجن والضرب التعذيب وغير ذلك ان لم ياتي الدفع ببعض الشبه الى خاننكه فانهم يستعملون العضلات ويبرزون العضلات والقوه والسجون والضرب ان كانت لهم ولايه اهل الاهواء كما صنع صنع علي امام احمد رحمه الله وصنع مع شيخ الاسلام وصنع مع غيره من ائمه الدين فان لم يتاتى لهم انهم يدفعوا هذا الخير الذي جاء بشيء من الشبه شبه يلبس على الناس فانهم يستعملون من القوه بعد ذلك اذا راوا انتشار الخير وقوه الخير وتاثر الناس بالخير فانهم يستعملون بعد ذلك القوه كما استعمل ذلك الملك الطاغي مع ذلك الغنان الصغير فحاول قتله مراراً وما استطاع أن يقتله حتى دله من أجل العلة أن الناس يؤمنوا فدله على قتله لأنه قد يأس منه وما استطاع أن الناس تقبل على دينه والناس أحبت الدعوة وأحبت الخير الذي هو عليه وهكذا هؤلاء أيضاً الذين كانوا في زمن إبراهيم استعملوا معه هذا الأسلوب فحرقوها وأرادوا تحريقها بعد ذلك وأبوه لم يقبل دعوة وهدده أنك إن لم تدنهي عن هذه الدعوة التي تدعو الناس إليها وتدعوني إليها لأرجو منك بالحجارة حتى تموت قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ولم يقول يا إبني يقابل كلام الأول يا أبتي بل يا إبراهيم صرح بالإسم ما يريد يقول حتى يا إبني وإبراهيم تلطف معه يا أبتي يا أبتي كان اللائق بها أن يقابل هذا بيقوله يا إبني لكن ما يريد هذا كأنهم تبري منه يا إبراهيم قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لان لم تنتهي أي عن هذه الدعوه التي تدعو اليها وتنتهي ايضا كذلك عن تسبيح الهتنا لارجو منك بالحجاره حتى تموت وهجرني مليا ما اريد ان اراك ولا اريدك تجتمع بي ولا تلتقي بي ولا تحرس علي هجرني ما انا في حاجه الى هذه الدعوه يا ابراهيم التي تدعو اليها وهجرني مليا اي زمانا طويلا وقال ابن عباس حينن فعل هذا المقصود بغوني وهجرني مليا ان زمانا طويلا ما اريد ان اراه او وهجرني ملي يهجرني حينا وهذا تيئس لابراهيم فلما راى ابراهيم اصرار ابيه على العناد قال سلام عليك هذا سلام تحيه على الصحيح وتوديع ومقاطعه ومتاركه كما في قوله سبحانه واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه فهذا سلام مقاطعه او سلام تحيه وسلام توديع وسلام مقاطعه ومتاركه كما في قوله جل وعلا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه وقال بعضهم معناه اي انك في امن مني ولا تعرض لك أي أنك في أمنة مني لا أتعرض لك وهذا قاله إبراهيم معنى سلام عليك أي أنك في أمن مني لا أتعرض لك لأن الله ما أمرني بالأتالك وما أمرني بمقاتلتك فتبقى في سلام وأمان مني وليس سلام تحية وإنما أنت في أمانة مني ولا أتعرض لك وأما سلام تحية قال ليس بسلام تحية والقول الأول ليس ببعيد أنه سلام تحية ولذ Station وتوديع ومقاطعه ومتركه سلام عليك ساستغفر لك ربي وهذا الاستغفار لهذا الكافر الذي هو لا يجوز في الاصل انما هو عن موعده وعده الله سبحانه ابراهيم كما اخبر الله جل وعلا وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعده هي فلما تبين له انه له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم فلما تبين أنه عد لله تبرأ منه فهذا الاستغفار لي جزل القفار وقد طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأمه فأبى الله عليه وطلب زيارة غبرها فسمح له وأدن له بزيارة الغبر أما الاستغفار لم يأذن له لأنه كافر لأنها ماتت على الكفر ولم تمت على الإسلام فأبى الله على نبيه أن يستغفر لأمه وأدن له بالزيارة أما الزيارة في زرها وأما الاستغفار فلا يجوز الاستغفار للكافر والاستغفار لإبراهيم لا يستدن به لأنه عن موعد وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وما صار استغفر له بعد ذلك وقد حذر الله من الاستغفار للكفار استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وهذا كان في أول أمر ثم بعد ذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه وحذر من القيام على قبورهم والصلاه عليهم والدعاء لهم قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا اي برا لطيفا ومن اهل العلم من يعد حفيا من اسماء الله جل وعلا فهو اسم من اسماء الله عدّه بعض علماؤنا انه من الاسماء الحسنى إنه كان بي حفية أي كان بي برا لطيفا وقال عما سيأتي الكلب عالما يستجيب لي إذا دعوته هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآيات نقرأ ما ذكر الإمام رحمه الله قال قوله تعالى يا أبتي إني أخاف أي أعلم وهذا فيه نظر تفسير الخوف هنا بالعلم فما ما نعني يفسر على بابه ويجر على بابه المعلوم وهو ضمن وصول الضرر للغير فيخاف الشخص ان يصل ضرر الى الغير يتجلى يخاف عليه لان ابراهيم ما كان يعلم ان اباه سيموت على الكفر سيموت على الكفر وان هذا شيء متحقق عنده فربما ظن انه ربما يسلم بدعوته وان اخذ ذلك واما انه يفسر الخوف هنا بالعلم هذا تفسير الاقلين تفسير الاكثرين تفسير الخوف على بابه يا ابتي اني اخاف اي اعلم ان يمسك يصيبك فلا يفسر مع ان الخوف ياتي بمعنى العلم في لغه العرب لكن هنا يجرى على بابه لان ابراهيم ما كان يعلم ان ابا سيموت على الكفر وان هذا متحقق فيه وانما بعد اخبره الله سبحانه وتعالى فتبرأ منه وعلم انه عدول لله سبحانه وتعالى ولا خير فيه واما كان يراود عن الاسلام ويرود عن الايمان ويدعو فخاف عليه بعد النصح المتقدم انه يمسع عذاب من الله وليس معنى اعلم انه سيمسك عذاب من الله بل اخاف عليك من هذا العذاب بسبب ما تقدم من فعالك فالخوف على بابه ولا ينتقل به عن بابه الى معنى العلم مع انه في اللغه ياتي بمعنى العلم مع الامكان حمله على الاصل قال يا أبتي إني أخاف أي أعلم أن يمسك يصيبك عذاب من الرحمن وهذا التفسير لبعض أهل العلم الذي سمعته وإلا أكثر المفسرين على حمل الخوف على بابه لكن أظنه الفراء أيضا من أهل اللغة يحمل على أعلم بإعتبار أن إبراهيم علم كفر والده وتيقن أن يسيموت على هذا ففسر الخوف بالعلم ان يمسك يصيبك عذاب من الرحمن ان اقمت على الكفر فتكون للشيطان وليا قرينا في النار وليا قرينا في النار لانك فعلت فعاله ونفذت اوامره لتكون ولي هذا معنى الولايه هنا قال قوله تعالى قال ابوه مجيبا له اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لان لم تنتهي ما نوع الاستفهام اراغب انت عن الهتي ما عند من اراغب انت عن الهتي ما نوع هذا الاستفهام نعم انكاريه حسنت تقريع توبيخ لانكار نفس الرغبه وكان انها مما لا يرغب عنها ولا يرغب عنها عاقل هذه الدعوه التي عليها والد ابراهيم كانه يقول لهذه ما يصرح الرغبه عنها كيف ترغب عنها فهو انكار نفس الرغبه وكانه يقول هذا مما لا يرغب عنه عاقل كيف ترغب عن هذا الشيء يا ابراهيم لا اله الا الله انظر الى الاهواء اذا تمكنت والى الشر اذا تمكن من الشخص راه حقا ورا ما عداه باطله وحارب الحق بظن منه انه باطل حاربه جدا او مع علمه بانه حق لتمكن الهوى منه صلى الله العافيه انظروا الى هؤلاء الذين هم يخرجون عن اهل السنه كيف يحاربوننا ما لم يحاربنا اهل الهوى الذين هم نظرائهم في الاهواء سبقوهم في الأهواء تجدهم يحاربوننا بعرامة وبشدة وبقوة حتى يخمدوا خصوصاً في أول الأمر حتى يخمدوا وينتهوا يصير عوام من عوام الناس بعد ذلك وإلا في بداية الأمر تكون الحرب شديدة من جهتهم كما حارب أهل السنة صحاب الجمعيات فأيام الشيخ مقبل رحمه الله وتكلموا عليه وألفوا فيه ألفوا فيه أنه ينكر الإجماع إلى آخر ذلك مجلد كاملًا من محمد موسى البيضاني ومات محمد موسى ومات كتابه ولم يظهر كتابه لا يعرف له أثر إلا عند أهل الأهواء وهكذا أبو الحسن كيف حارب أهل السنة وانتهى أبو الحسن وجاء هذا الحزب الفاجر أفجر من الحزاب المتقدمة وسينتهي وصيرون عوام مع الأيام ستذكرون ما أقول لكم لان هذا الذي يقوم به لهم ما هو لله سبحانه وتعالى وانما مضاده وحرب تنفير وان عياده بالله وحماقات هذا كله سيذهب ولا تكثرت بهم ولا تبالي بهم وان كان لهم رواج وزوبع في اول الامر لكن العاقبه للمتقين سينتهي هؤلاء وكلم يكونوا كالم يكن بين الحجون الى الصفا انيس ولم يسمر بمكه تسامر فلا تباني باهل الاهواء وان فعلوا ما فعلوا وان لبسوا ما لبسوا مصيرهم انهم يخمدوا وينتهوا الشخص يحتاج ان يقتنع بالشيء اللي هو عليه والخير اللي هو عليه اما يبقى متشكك قالوا في الشيخ كذا قالوا فينا كذا فعلوا فينا كذا اخبروا عن الشيخ بكذا كل هذا سينتهي ويذهب الحمد لله نحن على ثبات من امرنا ونسال الله ان يثبتنا هذا فضل الله على اهل السنه الذين يقتنعون بالخير فضل الله عليهم. عليه ومحفوظ فضله سبحانه عليه نشكروه عليه والا والله ان اناسا اعلم منك واحدا منك وابصر منك وين بهم يقعون في شباك هوله قال رحمه الله أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي أراغب خبر مقدم مبتدى مؤخر أأنت راغب عن آلهتي ويجوز أن يكون فاعل لراقب وانظر هل رد السمين هذا أراغب أنت عن آلهتي كأن يعلم أنه قبل فيه كلام هذا عن النوع على التقديم والتأخير ولا مانع انه يكون اراغب مبتدا وانت فاعل سد مسد الخبر قال لا ان لم تنتهي الا ان لم تسكت وترجع عن عيبك الهتنا عن عيبك الهتنا وشتمك اياها لارجو منك قال الكلب يوم قاتل والضحات الا شتم منك ولا ابعدن تعني بالقول القبيح الا هو اقرب ارجو منك الذي ذكرناه فيما تقدم بالحجاره حتى الموت هذا معلوم عن الرجل وقد يكون بالكلام والشتم قال الكلب ومقاتل والضحاكنا اشتمنك ولا ابعدنك عني بالقول القبيح قال ابن عباس لا اضربنك وقال اكرم لقتنك بالحجاره هذا الذي يظاه قونه تعالى وهجرني مليا قال القلب جنبني طويلا زمنا طويلا وقال مجاهد عكر ما حينا وايضا يروى عن ابن عباس وقال سعيد بن جبير دهرا واصل الحيل مكس ومنه يقال مك فمكث حينا والملوان الليل والنهار وان قوله راغب عن ارغب انت يجوز فيه وجهانحدهما ان يكون راغب مبتدا لاعتمادي على الهمزه همزه الاستفهام وانت فاعل سد مسد الخبر والثاني انه خبر مقدم وانت مبتدا مؤخر ورجح ان او ارجح الاول بوجهين يعني الذي قلنا انه فيه الاول هو المرجح مبتدا لاعتمادي على همزه الاستفهام وفاعل سد مسد الخبر والثاني خبر مقدم ومبتدا مؤخر ورجح الاول بوجهين وذكر الوجهين احد ما انه ليس فيه تقديم ولا تاخير اذ رتبه الفاعل التاخير عن رافعه والثاني انه لا يلزم فيه انفصل بين العامل ومعموله بما ليس معمولا للعامل خلاف الوجه الاول فيه الفصل بين العامل ومعموله وذلك لان عن اله متعلق مراقب فاذا جعل انت فاعلا فقد فصل بما هو كالجزم من العامل بخلاف جعنه خبرا فانه اجنبي اذ ليس معمولا لراقب ذلك الاخير لما ذكرنا اعرب مليا وانه ظرف زمانا طويلا هذا واضح فالحاصل وجهان كما تقدم قال قوله وَأَجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ الكَلْب يَجْنُبْنِي طَوِيلاً وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَكْرَ مَحِيناً وَقَالَ السَّعِيدُ بْنُ جُمَيْلٍ دَهراً وَأَصْلٌ حِيناً مَكثَ وَمِنْهُ يُقَالُ فَمَكَثَ حِيناً وَالْمَلَوَانُ الدَّلِيقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَقَالَ قَتَادَةُ وَعِقَاءُ سَالِماً وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اعْتَزِلْنِي سَالِماً لا تُصِيبْ لا تُصِبْكَ مِنِّي مَعَرَّةٌ يُقَالُ فلان مَلِيٌّ بِأَمْرِ كذا إِذَا كَانَ كَافِيًا أَقْوَالٌ فِي مَلِيًّا زَمَناً طَوِيلاً حِيناً وهكذا ايضا سالما اعتزلني سالما لا تصبك او لا تصيبك مني معره هذا معنى من معاني ملي وهو السلام هجرني سالما مني والا سوف تصب معره بعد ذلك فمضر ان لم تهجرني اين هنا تتعلق سبحان